Thank mm -hmm. you. ادم الصلاة على الحبيب فصلاته انفر سجناتي مفاتيح رحمتي نغم الحبيب الله Um, الصلاة على رسول الله شمس شمس لا لا لا تغيب حاشا من استجار بها وحاشى أن يقير فإذا دعوت الله وإذا طلبت رجعت الله فإذا دعوت الله في أمر عظيم أو عصيب فابدأ دعاءك واختتمه بالصلاة على الحبيب اللهم <سؤال> صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل Zur tum biman raja tum ya al karam al khali manafulul ulurajaan di kuli khairul wajalan لولا كان يزين التجن ما بقا عيش ولا وجودي لولا كان يزين التجن ما بقا عيش ولا وجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوع ولا سجودي ولا Amin Kau di